افضل والسلام على يا رسول الله محمد و علي محمد صلوات ربي عليه علي ابن ابي طالب صلوات ربي عليه والحسن والحسين صلوات ربي عليهم للعابدين صلوات ربي عليه أئمة المعصومين صلوات ربي عليهم يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صار الله عليه وعليه وسلم فلما كان في تلك الليلة المباركة وقد مضى من الليل ثلثة وإذا بفاطمة بنت أساد قد أتاها المخاض وأتاها ما يأتي من النساء عند الولادة وخرجت من بيتها وقصدت البيت الحرام <الصفيق> يا مستمعينا النظام صلوا على البدر التمام محمد اللهم صل محمد و ال محمد و وقفت باذنه وقد ازعجها الطير فرمقت بطرفها نحو السماء وقالت يا ربي اني مؤمنه بك وبكل كتاب ان انزلت ورسول <سؤال> ارسلت وبكل معجاء به محمد صلى الله عليه واله عبدك ورسولك الا يسرت علي ولادتي يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام ال <تصفيق> اللهَّ خلِّ على محممد وَآالِ محممد حتى شَقج بَيتُ الحر وتساطعت الأنوار وزجها جبريل في جوف الكعبة وغابت عن الأبصار وانسد الموضع الذي زجها جبريل منه كما كان أولا بإذن الله تعالى يا مستمعين النظام Salva ala al-Badr al-Tamam, Muhammad. Salva al-Allah, al-Ali, wa sallam. Allahumma أشفقنا عليها من تلك الحالة وأردنا أن نفتح الباب لنصل إليها بعض نسائنا تاه الى ذلك السبيل ولم ينفتح ابدا فعلمنا هذا الامر من قبل الله تعالى فرجعنا الى منازلنا يا مستمعين النظام صلوا على البدر and Allahu alahi wa alihi wa sallam salli ala Muhammad wa ali Muhammad qalat F'lما dخلت الكعبà جلست على الرخامة الحمراء ساعة وقد كشف الله عَنْ بصري فرأيت جبريل وقد هبط عندي Fui جوف الكعبة ومعه صفوف من الملائكة ثم أقبلوا عليه ومعهم رسول الله يقدمهم كالبدر الصاطع يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد الله وَ <تصفيق> اللهم عَلَو وَسََّ اللههُم مصَلِّعَ محممدٍ وَانِ محَّ وَوسَمَأتُ جبراءلَ يا محمد ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك استقبل علي وبين ما هي كذلك إذ وضعت أمير المؤمنين أقل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلوات ربي عليه علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه والحسن والحسن صلوات ربي عليه تين العبدين صلوات ربي عليه همت المعصومين <سؤال> صلوات ربي عليهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قالت ولم ارى وجعا ولا الما بقدره الله تعالى. فلما وضعته خر لله سبحانه وتعالى ساجدا رافعا يديه ورئسه إلى السماء يتضرع إلى ربه عز وجل فبينما أنا كذلك أنظر إليه وإلى دعائه وتضرعه وابتهاله Muteعجبة من حسنه وجماله وكماله كأنه الشمس المضيئة فعند ذلك استقبله رسول الله يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وعليه وحماك تستلهم التاريخ وستنطق المدى حماض الفتا مجد ربي لما هو آتي وحدث لنا في البيت من سجدت له رخامته الحمراء في الذروات ومن كان سر الذات في عالم الخفى ونقطة باء الفتح في النشآت تجلى فقال الله ولوا وجوهكم لوجه علي حيث كل صلاتي فما استقبل البيت الحرام وإنما شعاع علي قبلة الصلوات شعاع علي ببلاتوس الصلوات شعاع علي قبله الصلوات كما نذكركم بإصدارات المركز السابقه كتيبه الاحرار صوت النبي صارى سوري الحرام طار الدم اللي وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا هذا العمل بأحسن القبول وأن يوفقنا بإصداراتنا القادمة